أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأشرف المرسلين سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بأحسين إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ودعنا في الموضة الماضية في الموضة الماضية الكلام على بداية السير إلى الله تعالى وذكرنا أن بداية السير هي منزلة اليقظة ان يستيقظ المرء من رقدة الغفلة التي هو فيها ويبدأ في السير إلى الله تعالى وقد ذكرنا نتنى هذا الكلام يعني مرتبة اليقظة ودرجاتها ونبدأ نشير إلى هذه المعاني المهمة في هذه الدرجات حتى يتميز المرء طريقه إلى الله وسيراه فيه من ناحية ومن ناحية أخرى يزن نفسه بهذا الميزان الذي يبين له موقعه الصحيح أو تقريبا من السير إلى الله تعالى قد ذكرنا أن اليقظة هي القومة لله تعالى من سنة الغفلة اليقظة من سنة الغفلة من نوم الغفلة والنموض عن ورطة الكسر التي سمها الفترة وهي اول ما يستنير قلب العبد بالحياة لرؤية نور التنبيه يعني اول ما ينير قلب العبد بالحياة أو من كان ميتا فأحيانا يعني أول حياة هذه المعاني وهي على ثلاثة أشياء النظر القلب, القلب إلى تلك النعمة التي أنعام الله تعالى عليه بها إذ خرج استيقظ من الغفلة التي هو فيها ليبدأ السير إلى الله تعالى لحظ قلبي إلى النعمة وهو ينظر إلى النعمة على اليأس من عدها هنا استطيع أن يحصي تلك النعمة التي أنعام الله تعالى عليه بها وأن يقف على حدها يعني لا يستطيع أن يعرف حد هذه النعمة بل هذه النعمة لا حدود لها وأن يتفضغ إلى معلوفة المنة ابن الله تعالى بها ثم أن يعلم بالتقصير في حقها ماذا هذا الكلام طبعا يقولون ما يكتبوه يحفظوا الحفظ الأكيد لما يسأل بعد خمس دقائق على الكلام التي قال قبل ثلاث دقائق مع حد شؤوله وهذا الذي ذكره هو موجب اليقظة وأثرها يقول فإنه إذا نهض المرء من ورطة الغفلة ثم الغفلة هذه ورطة متورد فيها المرء فإذا نهض من هذه الورطة لاستمارة قلبه برؤية نور التنبيه جاءه التنبيه من الله تعالى هذا النور أيقظه من هذه الغفلة أوجب له هذا النور ملحظة نعم الله تعالى الباطنة والظاهرة أو المستيقظ كده من الغفلة شاف نعم ربنا هذه عليه الكثيرة التي لا استطيع أن يعدها ولا أن يحصيها لا نفسه ربنا مدلوا نعم كثيرا وهو نعم في الغفلة والورطة اللي هو اللي بيعبد ربنا اللي هو اللي بشكر ربنا ولا هو اللي عهد الله تعالى على أن يسير في ذلك إلى الله تبارك وتعالى ولا هو أقلع عن أن يستخدم هذه النعم في معصية الله تعالى والبعد عنه أو نظر إلى هذه النعم فلم يرى أن هذه النعم عليه ويجب في أن يكون بشكرها إلى الله تعالى وعلم كم هو مقصر ومفرط وقد انقضى عمرا طويلا من عمره لا يعرف طريق ربه ولا عبادته فضلا عن شكره والمصارعة إليه وشاهد عظمتها أي عظمت هذه النعم وكثرتها فيئس من عدها والوقوف على حدها وفرغ قلبه حينئذ لمشاهدة منة الله عليه بها من غير استحقاق أنه أعطاه إياها وإيقظه لمعرفته ومحبته ويوقفه بين عباده الطائعين من غير استحقاق ولا استجلاب لها بثمن فتيقن حينئذ تقصيرا وفي واجبها علم كم هو مقصر وهو القيام بشكرها فأوجب له شهود تلك المنة والتقصير نوعين جليلين من العبودية محبة المنع سبحانه وتعالى واللهج بذكره تذكر الله وخضوعه له هذا النوع الأول من العلم من العبودية والنوع الثاني إزراؤه على نفسه احتقاره لنفسه ولومه لها حيث عيز عن شكر النعم وحيث قصر ولم يكن بذلك حيث تغلد إحساسه عن ما يعمل ربه معه وما يصعده منه إلى الله تعالى فصار متحققا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أبوه لك بنيماتك علي وأبوه بذنبي تغفر لي فإنه لا غفر الذنوب إلا أنت وعلم حينئذ أن الله تعالى لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم من هذه النعم التي لم يؤد لها شكرا ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم فإن أعمالهم لا تصل إلى ذلك من شيء وعلم أن العبد دائما سائر إلى الله بين مطلعة هذه المنى التي توجب له محبة الرب وبين مشاهدة التقصير هذه الأولى قال فيها من الشيخ أما معرفة النعمة فإنها تصف بثلاثة أشياء حتى هذه النعم التي عمل الله تعالى عليه بها بنور العقل وشايم بروق المنة والاعتبار بأهل البلاء يعني أن حقيقة مشاهدة النعمة تصف بهذه الثلاثة عندما تريد أن تشاهد حقيقة هذه النعم التي أنت فيها ولم تشكرها والتي قصرت في العبودية قياما بحقها وقابلت ربك بهذا الجحود والنكران والتقصير والتكاسل والتفريط يقول الاعتبار بأهل البلاء نذكره من الآفة واعتبار بأهل البلاء فإن نظر المروا إلى أهل البلاء الشيخ يقسمهم إلى قسمين قسم أهل البدع وهي وقسم أهل الشهوات وهي المعاصي قال إذا نظر إلى هذا أن الله تعالى رحمه من البدع وأهلها وراء هم مبتلون به ونظر إلى الشهوات والشهوات وأصحابها وإلى هم فيه من الشهوات والمعاصي والفسق والخروج عن الطاع علم نعيم الله تعالى وعلم نعم الله تعالى التي لا توصف كما يمكن أن يكون من كلاب أهل النار من المبتدع أو من أهل الشهوات العصاة الفسقة سواء كانوا مقصرين في عباداتهم وصلاتهم وغير ذلك من معرفة الرب أو الوقوف المعاصي والآثام التي لا حد لا ولا حصر لذلك يقول والنظر إلى أهل البلاء وهم أهل الغفلة عن الله تعالى والابتداع في دين الله فهذان الصنفان هم أهل البلاء حقا فإذا رأاهم وعلم ما هم عليه عظمت نعمة الله تعالى عليه في قلبه وصفت له هذه النعمة وعرف قدرها فضد يظهر حسنه الضد حتى إن من تمام, أهل نعيم, من تمام نعيم أهل الجمة رؤية أهل النار رمر فيه من العزاء ليروا كيف نجعوا الله تعالى من ذلك وكيف عظمت نجاتهم وعظمت منة الله تعالى عليه لأن نجعوا من ذلك وشيء مبرقل منه الثاني وهو النظر إليها أن ينظر إلى النعم وأن يطالعها أنظر إلى ذي النعم وأن يطالع ذي النعم ليرى فيها منة الله تعالى عليه في نفسه في عقله في جسمه في صحته في فراغه في سمه في بصره في كل ما أنعم عليه حتى لو أنعم عليه في شيء فقد أعطاه أشياء مقصرة هو يعني إن حرم شيئا فقد أعطيه أشياء كثيرة ثم ينظر في الجانب الآخر بروق من الله تعالى عليه في تعبده في ترقيه في ذكره في قيامه وفي حرمانه غيره من هذه النعم ونور العقل فهو النور الذي أو جبل نور التنبيه فاستمار القلب به لرؤيته التنبيه وعلى حسب هذا النور قوة مضعفة تصف له مشاهدة النعمة فإن من لم ير نعمة الله عليه إلا في مأكله وملباسه وما فيه وعافية بدنه وقيام وجهه بين الناس وليس له نصيب من هذا النور وإنما النور إنما هو بنعمة, بنعمة الله تعالى عليه بالإسلام والإيمان وجزد قلبه إلى الله تعالى والإقبال عليه وإلى التنعم بذكره والتلذذ بطاعته وتلك هي أعظم النعم وهذا إنما يدرك بنور العقل وهداية التوفيق هذا الجزء الأول والثاني من مراتب اليقظة هو مطلعة الجناية في مقابل معرفتك بالمنى وتقصير في شكرها تطارع الجانب الآخر المظلم من حياتك في التقصير والتفريط والمعاصي والسيئات والزنوب والبعد والغفلة الذي محياه والذي عاشه كثير أكثر من ذلك وأصعاب من ذلك ومطلعة الجناية هذه قد ذكرنا المثن فيها بقول الشيخ والوقوف على الخطر فيها أن يقف على الخطر فيما عمل من الجنايات لكي أعد مبسوطه ويهزر ويلعب ويأكله ويشرب ونسي كل الجنايات المكتوبة عليه. ونسي ما قدمت يداه أحصاه الله ونسوه ويقول ما يود من الوقوف على خطرها وماذا فعل فيها أنهم يقول والتشمير لتداركها الجانبين كما وجب عليه وقصر فيه وفيما نمي عنه ووقع فيه والتخلص من رقها من رق الجنايات فإن هناك جنايات قد صار النبو أسيرا له حتى وإن صلى رصام يطرق طريق الله تعالى إذا به لا زال أسيرا من لكثير من الجنايات والذنوب لا استطيع التخلص منها أو الانفكاك عنها لذلك اقول لابد ان يتخلص من رقتها ومن ميل النفس ومن ميل والقل الحقي بعد الفيمه إلى الرجوع اليها والى تذكر حلاوتها وانه ما تضايق من ذلك وما حزن لما هو فيه ونزل ان عودته الذنوب قافيه او ودت ونفس الشيطان وقع فيها ما دام استيقص لسه بقى بمعنى كلام الشيخ يعني. والتخلص من رقها وطلب النجاه بتنحيصها نقرا هذا كلام سريعا ولا مش عارف والتنحيص يقول لو فانظر الى ما سلف منهم من الاساءه ويعلم أنه على خطر عظيم فيها وأنه مشرف على الهلاك بمؤاخذة صاحب الحق له بموجب حقه وقد ذم الله تعالى في كتابه من نسى ما تقدم يداه فقال ومن أظلم مما ذكر بآيات ربي فأعرض عنها ونسى ما قدمت يداه فإذا طالع جنايته شمار الاستدراك الفارط بالعلم والعمل وتخلص من رق الجناية ذات وفية ومن أسرها بالتوبة والعزم على أن لا يعود وبالاستغفار والنادى مما فعل من عملة الله تعالى وحسن غاثته له وطلب التمحير وهو ان يخلص ايمانه مما يفعه من خبث الجنايه وخبثها كتمحيص الذهب والفضه ولا بد ولا يمكن دخوله الجنه الا بعد هذا التمحص فإن الله تعالى لا يجاور في جنته الا الطيبون النحت الذين قد تخلصوا من ذلك الخبث فان لم يتخلصوا منه في الدنيا ولا في القبر ولا في الحساب تخلصت منه في جهنم كما ذكرنا في أسباب تكفير السيئات العشرة أسباب التمحيص التي أشارنا إليها في شرح العقيدة التحاوي ذكرها هنا الشيخ مرة أخرى ومن لم يسمحها عاود ذلك حتى يسعى في تمحيص ذلك قبل أن ما حصل عبده بينادي ربه في الموقف في أهواء القيامة وشدة الموقف وشفاعة الشافعين فإن لم تفع ذي بتنحيصه فلابد من دخوله الكير رحمة في حقه ليتخلص يتنحص انظر إلى خوفك على نفسك وإلى أسر ذلك فيك للتشمير بالتدارك والخروج من أسر الجنايات والخروج من منها بالتوبة والاستنفار وتلك التمحيصات في الدنيا فتكون النار طهرة الله وتمحيصا لخبته ويكون نكسوه فيها ولا حول رقوة إلا بالله عياذا بالله على حسب كسرة خبسه وقلاته وشداته وضعفه وتراكمه فإذا خرج خبسه وصف يذهبه وصار خالصا طيبا اخرج من النار وادخل الجنة وهذه المطالعة للجناية لا تصح أو تصح بمعنى أدق تصح بثلاثة أشياء ورفنا الجناية ومعناها التدارك الفارق والتمحيس والخروج من الرق إذن هي كل ومطالعة الجناية تصح للمرء يقول له طب ازاي ما معطالح هذه الكلمات اللي انت بتقولها وازاي أشوفها وازاي حبد في التدارك وازاي العون على تحقيق هذا المعنى قال بثلاثة أشياء بتعظيم الحق ومعرفة النفس وتصديق الوعيد تعظيم الحق سبحانه وتعالى يشرح يقول تعظيم الحق من كملت عظمات الحق سبحانه وتعالى في قلبه عظمت عنده مخالفته كبرت عليه مخالفته لأن مخالف ربه سبحانه وتعالى لأن مخالفة العظيم ليست كمخالفة من هو دونه ومن عرف قدر نفسه وحقيقتها وفقرها الذاتي إلى مولاي الحق في كل لحظة ونفس وعرف شدة حاجتها إليه عظمت عنده الجناية وعظمت عنده المخالفة عظمت عنده جنايات مخالفة لمن هو شديد الضرورة إليه في كل لحظات منافس هذا معرفة الراب ومعرفة النفس وأن معرفة النفس فإن عرف حقارة نفسه ودناءتها وخساتها في مخالفة الرب سبحانه وتعالى والقيام في مهاكرة وخصتها ودماءتها في تقدير موقفها الصعب أمي الله تعالى عند تلك المخالفات وهي لا تبالي عظمة الجناية عنده فشمر في التخلص منها ثم الثالثة وهي تصديق تصديقه بالوعد والوعيد أو بالوعيد هنا كما ذكر الشيخ تصديقه بالوعيد ويقينه به وإن تشميره في التخلص من اللناية إنما يكون بقدر تصديقه بالوعيد ذلك يقول الشيخ هنا مدار السعادة وقطب راحاها على التصديق بالوعيد على أن بالوعيد أن الله تعالى أوعد المخالفين بمن يعمل سوء يجز في الدنيا والآخرة وأن, عدم التصديق وأن التصديق بهذا الوعيد هو بل هو كما يقول الشيخ هنا مدار السعادة فإذا تعطل من قلبه ذلك خرب خرابا لا يرجع معه فلاح يعني إذا تعطل تصديقه بالوعيد والخوف من هذا الوعيد في الدنيا والآخرة اللي يقوله ربنا يعزبك في الدنيا ولا في الأخرة ولا هتحرم الرزق ولا هتحرم الصلاة والعبادة ولا هتتعزب في القابل ولا هتحرم الموقف ولا الصراط ولا جهنم ولا كذا ثم لا يبالي بذلك وهي حالة الميؤوس منها إلا أن إن الله ليست ميؤوسة إن شاء الله بل هي حالة عامة تبين ضعف القلب وعدم القيام بهذه بعدم المسارعة إلى القيام بهذه الأحوال الحسنة التي تدل على نور القلب وحياته لذلك يقول لا يرجى معه فلاح البتة فلاح البتة والله تعالى أخبر أنه إنما تنفع الآيات والنذور لمن صدق الوعيد الآيات اللي ربنا بيسوقها والنذر التي يسوقها حتى يوفيق الناس إلى الله تعالى إنما هي لمن صدق بالوعيد وخاف عذاب الآخرة كما قال تعالى فهؤلاء هم المخصودون بالإنذار والمنتفعون بالآيات دون من عداهم قال تعالى إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع الله الناس وذلك يوم مشهود وقال إنما أنت منذر من يخشعها وقال فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وأخبر تعالى أن أهل النجاة في الدنيا والآخرة هم المصدقون بالوعيد الخائفون منه قال تعالى ولنسكنن نكون الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد خاف وعيدي الثالث من الدرجات اليقظة قد ذكرنا المتن في المرات الماضية الانتباه لمعرفة الزيادة والنقصار من الأيام والتنصل من تضيعها والنظر إلى الظن بها لتدارو فائتها وتعمير باقيها هذه الثلاثة ننظر فيها آل الإيمان معرفة الزيادة والنقصان من الأيام والتنصل من تضييع ذلك والنظر لتدارك الفائت وتعمير الباقي نقول فيها الشيخ كلمتين على السريع يعني أنه لابد أن يعرف من معه من الزيادة والنقصان ولابد أن يكون يومه خيرا من أمس وإلا فوى مغبون وأن يعرف ما زاد في عبادته ومنقص وما زاد في سيره إلى الله وما قل منه وينظر في كل ذلك في قلبه وعمله وفي سيره إلى الله تعالى وفي أطاعاته وغيرها وفي حسناته وسيئاته لذلك يقول فيتدارك من تلك الأيام ما فاته فإن بقية عمر المؤمن لا ثمن لها يعني قمتها عظيمة حيث لا تقدر بثمن يوما واحدا لو ذهب المرء إلى الله تمنى أن يعود إلى الدنيا يوما واحدا يتوب فيه إلى الله وأستغفر قال رب ارجعون لعل أعمل صالحا فيما تركت كلا ولذلك فهو يبخل بساعاته بل أنفاسه من ذهابها ضياعا غير ما يقربه إلى الله فهذا هو حقيقة الخسران المشترك بين الناس للأسف كما يقول الشيخ مع تفاوتهم في قدره وهذا هي قدر المشترك بين كل الناس أنهم خاسرون في عزيم المسألة كما يقول وهي أن ينظر في بقية عمره وأن يبخل بساعاته وأن تذهب ضائعة في غير ما يقربه إلى الله والخلق متفاوتون قلة وكسر فازين مصيبة كما يقول فكل نفس يخرج في غير ما يقرب إلى الله فهو حسرة على العبد في معادي هذه واحدة وهو وقفة له في سيره ما يقفه حيث لا يستطيع أن يكمل السير أو على الأقل هو وقفه أو نكسه إن استمره أو حجاب إن انقطع به تحفظ ذلك وكل نفس يخرج في غير ما يقرر إلى الله تعالى فهو حسرة على العبد في معاده ووقفة له في, في سيره إلى الله أو نكس إن استمر إن طال هذا البعد في غير ما يقرر أو صار حجاب بينه وبين السير إلى الله كما يكون إن انقطع والذي يملك به المرء ذلك كله أن يخرج عن العادات والمؤلوفات التي تقيده في السير إلى ربه وأن يوطن نفسه على مفارقتها أن يخالف نفسه في كل مؤلوفاتها التي تألفن لنقربه إلى الله تعالى في عمل أو وقت أو نوم أو شيء أو مح أو, أو مؤانسة أو مؤانسة في أي أعماله أن ينطل يفسه على مفارقة تلك العادات المؤخرة له أو الموقفة له أو الحاجبة له والغربة بين أهل الغفلة والإعراض وما على العبد أضر من تملك العادات له وما عرض الكفار الرسلاء إلا بالعادات المستقرة الموروسة فمن لن وطن نفسه على أن يفارقها وأن يخرج عنها وأن يستعد للمطلوب فهو مقطوع وعن فلاحه وفوزه ممنوع ولو أرادوا الخروج اللي أعدوا له عدة ولكن كري الله بعاثاهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين أخي يقول والده مريض يرجو الدعاء وتأمين حاضرين على الله سبحانه وتعالى نرفعنه عن ما ما مش فيه لا يضره سقم ما مش لا يضره سقم ما مش لا يضره سقم اللهم ومرضنا ومرض المسلمين يا رب العالمين وهذه الاولى الثانيه كما ذكرنا من قبل احنا اخذنا على عاتقنا نبلغ للناس هذا الحال من امور التذكيه والسير والله تعالى والمتابعه وقسمت هذه المجموعات الناس حتى يكون ذلك سبباً هذه المتابعة حتى أن يكون قد أعذرنا إلى الله تعالى عاوز يكمل يكمل اللي مش عايز أن أقول ربنا قلنا لهم وبلغناه هذه الثانية الثالثة الجدد كذلك إما أن يجلسوا إلى عبد المسكين متكلم فأتعرفون عليه أو أن يذهبوا إلى أماكن مجموعاتهم حتى ننتهي من المزمعات وأن نرتب أمورنا وأنفسنا حتى نستطيع أن نتحمل مسؤولية أنفسنا بالاستعانات بالله تعالى ودعوة الغير حتى تتسعى تلك الرحمة لتتمزل رحمة الله تعالى علينا وأن نتضلع بمسؤولية من مسؤوليات رافع البلاء عن هذا الدين النازل وهذا الشيء قصر بأن شاء الله أسئلة تبقى في الدرس التي نسميها درس استكنال او بداية دروس الضبانية او دروس التزكية ومتابعتها أخي أسأل عن دروس عن الشيعة لخطورتنا للبلاد وحتى نهضرهم أخواننا جمع دروس التي ألقناها هنا عن في مجلد كبير كده الله تبارك وتعالى يعجلوا بطبعه إن شاء الله يتوزع وفي غناء كبير اللي عايز يعرف عن الشيعة المسائل التي غير ممتشرة هذه الأيام والتي لا يمكن للشيعة أن ينفوها ولا يعلمها كثير من أهل السنة غير المتخصصين في هذه المسألة وهي كافية بأن يعلم المرء حقيقة هذه المذهب الباطل وأن يجتمبه وأن يحذر الناس منه وربنا يعجل بطبع هذه الرسالة هذه أوراق للدعاء هذه الإخوة يطلبون الدعاء لوالدهم اللهم اغفر لنا أولاهم وارحمنا وإياهم واشفنا وإياهم أرب العالمين اللهم صلى على سيدنا محمد النبي وأزواجي أمناتهم وأمين ذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد لأننا نفعنا بما كنا هم نسمعنا واجعلوا حجة لنا لا علينا اللهم علمنا ما أنفعنا وأنفعنا بنا علمتانا وزدنا علم أفهم أننا سألك علما نفعا وعملا متقبلة ورزقا مواسعا وشفاءا من كل داء وأننا وأن نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تجبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها الله نغفر لنا ولوالدين وللمؤمنين يوم يقوموا الحساب ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين هجعلنا لنتقينا إماما سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صلى على سيدنا محمد النبي وأزواجي أمهات مؤمنين ذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد